إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَمَا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ أَسْهُ البُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ نُوتٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبٌ يَا عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ وَلَمَّا جَاءَ وصُلُنا نوطًا تِئَذْهِم وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيد وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ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 إنهُ مصيبه مَا أَصابَهُ إن مَويدَهُ مُصبح لَْيسَ الصح بقيب